فصل في زيادة همزة الوصل <تصفيق> للوصل همز سابق لا يثبوت إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا وهو لفعل الماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وانض وانفوذا وفي اسم نستنبن ابن من سمع واثنين ومرئ وتأنيث تابع ويمنوا همز الكذا ويبدلوا مدا في الاستفهام أو يسهلوا